وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله لكل واحد منا في دنياه اهدافه ا ل م ع ل و م ة و أ م ا ن ي ه ا ل م ر س و م ة و أ ح ل ا م ه ا ل و ر د ي ة ورغباته ا ل ن ر ج س ي ة ترتبط بها حياتنا أ م ل ا وتخطيطا و إ ع م ا ر ا وبذلك تسير د ف ة ا ل ح ي ا ة ما تعاقب ليل ونهار ب ف ط ر ة أ و د ع ه ا الله في قلوب العباد يسعون للرزق ينقبون للعيش وتختلف وسائل عيشهم وتتعدد طرائق كسبهم فبعضهم يعمال في المناجم و آ خ ر و ن محاضرون في ق ا ع ة م ك ي ف ة وبعضهم يلتمس رزقه في قاع بحار ل ج ي ة و آ خ ر و ن فوق السحاب طيارون وتتعدد وسائلهم جميعا و إ ن سعيكم لشتى ولكن الكبد لا يفارق ا ل إ ن س ا ن ويلازمه منذ الوهن ا ل أ و ل إ ل ى أ ن يصير شيخا كهلا لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد في عناء مستمر وصراع دائم مع ا ل ح ي ا ة من أ ج ل البقاء وطالما أ ن ا ل أ م ر كذلك والله أ ر ا د أ ن يعمر ا ل أ ر ض بتسخير العباد بعضهم بعضا وبتعدد وسائل كسبهم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور ولكن ا ل أ ه م من ذلك كله أ ن ن ا متفقون في المطالب والغايات نريد العيش الكريم ولكننا مختلفون في الوسائل والطرق والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه لماذا نسعى وماذا نريد إ ن الجميع يريد ا ل س ع ا د ة ويسعى, ويسعى لعيش كريم ولرزق حلال هذا الذي يفترض في عباد الله في بلاد ا ل إ س ل ا م من المسلمين والمؤمنين يفترض فيهم أ ن ه م يسعون لعيش كريم ولسعاده القلب ولراحته و ا ل س ع ا د ة لا تشترى بالدولارات ولا تباع في ا ل أ س و ا ق ولا تحويها الخزائن ا ل س ع ا د ة ت م ل أ الجوانح ا ل م ؤ م ن ة ا ل س ع ا د ة ط م ا ن ي ن ة في القلب و س ك ي ن ة في النفس وانشراح في الصدر وهدوء في البال و ر ا ح ة في الضمير إ ن ا ل س ع ا د ة إ ح س ا س يحسه المسلم ب أ ر ي ح ي ة و ب ه ج ة وبسرور وحبور و ا ن ط ل ا ق ة نفس في س ك ي ن ة وهذا الذي يفقده عصرنا إ ن العصر الذي نعيش فيه طلب فيه الناس ا ل س ع ا د ة في الوسائل ولم ي ص ط ب ه ا في الغايات طلبوا ا ل س ع ا د ة في المال الوفيد أ و الجاه العريض أ و المركبه ا ل ف ا ر ه ة أ و القصر المشيد وكل ذلك بغير دين يعتبر ضرب من ضروب التعقيد وباب من أ ب و ا ب الشقاء أ و ل م يقل ربي جل جلاله في علاه فلا تعجبك أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله ليعذبهم بها في ا ل ح ي ا ة الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون تعبوا ب أ م و ا ل ه م هم دائم وتعب لازم و ح س ر ة لا تنقضي وانتحار وهموم والام و أ و ج ا ع و أ س ق ا م ولكن ا ل إ ن س ا ن خلق ضعيفا ولضعفه الفقير يرى ا ل س ع ا د ة في المال والغني يرى ا ل س ع ا د ة في ا ل ع ا ف ي ة و ا ل ص ح ة وصاحب العيال يرى ا ل س ع ا د ة في المسكن وصاحب ا ل إ ي ج ا ر يرى ا ل س ع ا د ة في الامتلاك وصاحب الملك الذي فقد ا ل ذ ر ي ة و ا س ت ا ق ل ك ل م ة أ ب ي أ و أ م ي يرى ا ل س ع ا د ة في البنين وفي ا ل ذ ر ي ة و أ ر ا د الله الحياه هكذا إ ن ا ل ح ي ا ة عند المؤمن ليست لغزا محيرا ولا عبئا مضجرا إ ن ا ل ح ي ا ة عند المؤمن م ر ح ل ة و م ز ر ع ة ينتقل منها وهو ينظر إ ل ي ه ا ويقدرها قدرها ولذلك قررت أ ن أ ج ع ل عنوان هذه ا ل خ ط ب ة أ ي ن نجد ا ل س ع ا د ة إ ن المال يمكن أ ن يحقق شيء من رأم من الفرح ويرسم شيء من ا ل ا ب ت س ا م ة إ ذ ا ابتغي به ل ذ ة م ب ا ح ة أ و عيش كريم أ و ابتغي بهذا المال والذي اتاك الله إ ي ا ه أ ج ر ا تدخره أ و م ك ر م ة تبتغيها أ م ا بغير ذلك المال حزم من ا ل أ و ر ا ق ا ل م ل و ن ة أ و غابات من السيخ و ا ل أ س م ن ت أ و أ ك و ا م من التراب والطين ما المال المال بغير قيم ترعاه وبغير آ د ا ب تصونه وبغير أ خ ل ا ق تحفظه ع ب ا ر ة عن اوراق م ل و ن ة فقط لا يعني شيء و إ ن م ا قد يكون مصدرا من مصادر الشقاء ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري إ ذ ا كان لابن آ د م واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث أن يكون وفي ل سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أ ك ب ر همه جا جا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ي أ ت ه من الدنيا إ ل ا ما ق ت ب له إ ن ا ل س ع ا د ة في أ م و ر وهي التي أ و د أ ن أ ن ا ق ش ه ا في خطبتنا إن أولى قاعده من قواعد ا ل س ع ا د ة إ ن امتلكت ا ل س ع ا د ة ا ل إ ي م ا ن الصادق بالله جل جلاله واللجوء إ ل ي ه والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف ل ا ن ح ي ن ه ح ي ا ة ط ي ب ة حياة طيبة ليست وفق ما تريد و إ ن م ا وفق ما يريد الله جل جلاله فقد تكون ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة بغير ذ ر ي ة وقد تكون بغير مال وقد تكون مع بيوت ا ل إ ي ج ا ر وقد تكون مع ا ل م ع ا ن ا ة وقد تكون بمرض الجسد ولكن طالما أ ن ت تملك ا ل إ ي م ا ن عند النعم شاكر وعند البلاء صابر ولذلك المؤمن أ س ع د الناس على ا ل إ ط ل ا ق والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا الصالحات بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أ ص ل ح بالهم إ ن صلاح البال الذي أ ص ب ح من, من اندر ما هو موجود في عصرنا ر ا ح ة الضمير ط م أ ن ي ن ة النفس السكينه التي ت م ل أ الجوانح ا ل ط م أ ن ي ن ة التي ت م ل أ الجنان القلب الراسخ المطمئن المستيقن هذا في عصرنا قليل ل أ ن ن ا في عصر الطغيان المادي وفي عصر طوفان ا ل ع و ل م ة تحول ا ل إ ن س ا ن إ ل ى آ ل ة وصار ا ل إ ن س ا ن يعيش ح ي ا ة الروتين بغير قيم ولا معاني ولا أ خ ل ا ق ولا إ ي م ا ن ولذلك ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة في ظل الايمان إ ي م ن وأنقلك الأمة إلى سلف ك ف عاشوا ا ح ي ت ه عبد ل ل ه ا ب جحش شهد رضي بدرة الله تعالى عنه شهد بدرة ولما كانت غ ز و ة احد وقبل ا ل غ ز و ة ب ل ي ل ة قام الليل يصلي لله وغدا لقاء العدو ف س أ ل الله قائلا اللهم إ ن ي أ س أ ل ك غدا كافرا شديد ا ل ق و ة يقاتلني واقاتله ف أ ق ت ل ه ثم أ س أ ل ك كافرا شديد ا ل ق و ة يقاتلني و أ ق ا ت ل ه ف أ ق ت ل ه وفي ا ل ر ا ب ع ة قال ثم أ س أ ل ك كافرا شديد ا ل ق و ة يقاتلني و أ ق ا ت ل ه فيقتلني يقطع أ ذ ن ي ويجدع أ ن ف ي ويبقر بطني و أ د ف ن هكذا و أ ل ق ا ك يوم ا ل ق ي ا م ة هكذا فتقول لي فيم ا هذا عبدي أ ق ولقي لك فيك ف ت و ل ل ص د ق ت العدو وقتل ثلاثه من المشركين و إ ذ ا بالرابع يقتله يقطع أ ذ ن ه ويجدع أ ن ف ه ويبقر بطنه إ ن ه يرى ا ل س ع ا د ة في أ ن يبذل نفسه للدين ولذلك عاش الأوائل حياة الإيمان بهذه المنطلقات يقول خالد بن الوليد الإيمان المنطلقات خالد الله عنه ما من ليلة بهذه عاش عنه حياة ما رضي يهدى من بن إ ل ي فيها عروس و أ ن ا لها محب هذه من أ ج م ل الليالي عند الناس أ و ابشر فيها بغلام ليست هذه الليالي ب أ ح ب إ ل ي من ل ي ل ة ش د ي د ة البرد ك ث ي ر ة الجليد في س ر ي ة في سبيل الله يسبح فيها العبيد طلب قال ل ي ل ة أ ن يكون, يكون مجاهدا في برد قارس وجليد متساقط وظلام دامس هذا يجعله أ س ع د الناس و أ ك ث ر الناس ط م أ ن ي ن ة و أ ف ر ح من أ ن يبشر بغلام أ ي ن شباب الملاهي الذين يقضون ساعات اللذه امام الفضائيات المسمومه و ي م م أين هؤلاء من الذين أين ه ذ اين أ خالد بن وليد هذا الذي يرى ا ل س ع ا د ة في أ ن يكون على ثغر من ثغور المسلمين في ل ي ل ة ش ا ت ي ة ب ا ر د ة من الذي يضيع الوقت في ح ف ل ة ا ل ر ا ق ص ة ويسهر الليل ويقول قائلهم ب ا ل م ت ر ف و ن ما زال الليل طفلا يحبو وهل الليل طفلي ح ب و ليستهتر فيه وتضيع فيه ا ل أ خ ل ا ق الليل لاهل الليل أ م ن هو قانت أ ن ا الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة و ي غ ج و ر ح م ة ربه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك إ ن ن ا ش ئ ة الليل هي أ ش د و ط أ و أ ق و ى م قيلا ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك وهؤلاء يقولون ما زال الليل, الليل طفلا يحبو كثير من الناس يلتمس السعاده في المعاصي والمعاصي يكفي فيها القلق الدائم والضمير الذي يؤنب لن تجد في المعصيه سعاده ابدا كيف والله يقول ومن يهن الله فما له من مكر ان الله يفعل ما يشاء السعاده في الحلال الطيب ت أ م ل الرجل بين أ ب ن ا ئ ه بين صغاره وبين زوجه حلاله يخرج معهم في ر ح ل ة يتنزه معهم وبين آ خ ر له ع ش ي ق ة أ و أ خ ر ى لها عشيق كيف يعيشون الضجر والخوف من الناس إ ذ ا ذهبوا إ ل ى مطعم خافوا من أ ن يطب ع ل ي ه أ ح د أ و أ ن يكتشفهم أ ح د يعيشون في قلق هذا غير ت أ ن ي ب الضمير وفقد ل ذ ة ا ل ع ب ا د ة وفقد ا ل إ ق ب ا ل على الله وضياع ا ل أ ذ ك ا ر وعدم, وعدم ادراك معانيها والوقوف على حقائقها إ ن هذا العصر قست فيه القلوب وجمدت فيه العيون وطغت فيه ا ل غ ف ل ة على كثير من الناس ا ل س ع ا د ة في الحلال مع ا ل إ ي م ا ن يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى لو امتلكت, لو امتلكت درهما تقسم عليه أ ن ه من حلال اعطه مريض يشفى وضعه على جرح يبرى لو عندك جنيه خ م س م ي ة جنيه عندك أ ل ف جنيه تقدر تحلف تقول دي والله حلال أ د ي ه ا لي زول عيال ر ا ج ب يجبى كويس قالك ل خدتها في جرح اشتريها ب دقيق دقيق وكبت دقيق في جرح كان م ا ب ي ه كويس قالك ل تعال س أ ل ن ي الحلال إ ذ ا وضع في على جرح يبرى و إ ذ ا أ ع ط ي مريض يشفى لذلك ا ل س ع ا د ة هنا في هذه المسائل وهذه ا ل أ م و ر أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن ق ل ك م إ ل ى ق ص ة ع ج ي ب ة فيها تتجلى معاني ا ل س ع ا د ة ومعاني ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى كان مالك بن دينار يقوم الليل يصلي ل أ ن ه يجد ا ل س ع ا د ة في ص ل ا ة الليل يجد ا ل س ع ا د ة في ص ل ة مع الله وقرب قلبه بربه وحبه لمولاه وعدم الخروج على أ و ا م ر ه إ ن كثير من الناس إ ذ ا م ش ا في الطريق ا ل م ا ي ك الداري يرى ان الراكب سياره سعيد ديال مرتاحين ديال ديال ويمكن تكون وأن تكون فقيرة من الدنيا والمتاع فقيرة الدنيا معدمة من أن ولكنك بقلبك و ب إ ي م ا ن ك و ب إ ق ب ا ل ك على الله أ ن ت لا تعرف من الحرام شيء صانك الله وحفظك الله ولذلك ا ل س ع ا د ة في الحلال ا ل س ع ا د ة في ا ل ط ا ع فمالك ا بن دينار يقوم الليل يصلي دخل عليه لص وهو يصلي دخل اللص الغرف وجد الغرف ليس فيها شيء تربع اللص بيده وانتظره حتى يصلي ولما علم م ا ل ي ا بن دينار أ ن أ ح د ا يقف بالقرب منه أ س ر ع في صلاته و ا ل ص ل ا ة الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل ب آ ي ة آ ي ة إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم منذ ا ل س ا ع ة ا ل و ا ح د ة حتى أ ذ ن الفجر ما ركع وهو يرددها و ي ف ك ي الليل صلاته ط و ي ل ة قال أ ب و سليمان الداراني أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د فرحا وطربا من أ ه ل اللهو في لهوهم وقال الحسن البصري خلوا بالرحمن ف أ ف ا ض عليهم من نوره ف أ س ر ع في صلاته ثم سلم قال له اللص يا رجل أ و ى ما عندك شيء يسرى يا أ خ ي اللي ما ممكن تكون معدم لدرجتي ل يا أ خ ي تفلس لدرجتي يا أ خ ي حاجز ربما في قاعد يتناقش معه فقال له مالك اجلس الحظة مجلس قال له ماذا تريد ده شنو يتعني قال اريد متاع ب ر و ش دولارات خاتيه في, في, في, في, في, في الدولاب تياب مرع تياب السمحات اللي, اللي بيجيبون من دبي تياب بس ان شاء الله مش سوق انبيع في سوق, سوق ليبيا ولا في الدلال يا ا خ ما في حد كده قال له دخلت تريد دنيا فلم تجد هل لك في دين دنيا ما عندنا عندنا داير داير داير دين دايل دايل دين الحرامي قال كذا نجرب الصليله لا ح ز ا س ما هي طريقه كذا نجرب مع ز و ج ت شوف الدين ده الدنيا جربناه ن ط ي ن ا كتير كذا نشوف الدنيا فتكلم وتكلم وتكلم, وتكلم ونصح وناقش ت ك ل م عن الله و ا ل إ ي م ا ن وذكره بالله و ا ل آ خ ر ة ثم قال له صل ي كذا خش صلي الرجل تجهز ل ل ص ل ا ة وصلى جلس مالك ا بن دينار خلف الرجل الرجل يصلي ومالك ا بن دينار ي د ع و يقول اللهم إ ن ه دخل علي داري ولعني ف ق ي ر لم يجد عندي شيء أ د خ ل ت ه على بابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء قال لي الله د ج ا ن ي و أ ن ا زو المفلس لزيت ل ك دخلت عليه ما طلع ساكن خرج اللص تائبا سلم قال يا مالك لتكونن اخر سرقه تاني والله ما أ س ر ك هداه الله و أ ع ط ا ه الله أ ع ظ م شيء ثم قاموا إ ل ى ص ل ا ة الفجر سويا وذهبوا إ ل ى المسجد ومالك بن دينار هو إ م ا م ه م الذي يصلي بهم يخاشين الجامع الحرام مشور أ ي ذل بعرفه اناس ل من الزمنه الشمالات كاتلاو ا ل ش م ا ر ا ت تجيل ادخل دمشه وكلا مساله ادخل المعفوشه يا حفناس ازور كندا تا... كندا يطول يالفزر ك ا ب يوم لتو اناس اول ازور اجابه ك ن ا كنا ي ح ا م ل و ن الجاي لالله اننا فشو كندا ماتت بلو لا كوداي لالله اما بلو اثقل م ل ت ت بلو يا حداي لتوما بيا ده اكبر حرام الايمان نزول جاه هو الذي يعطي ا ل إ ن س ا ن ا ل س ع ا د ة يعطي ا ل إ ن س ا ن الطمانينه يعطي ا ل إ ن س ا ن ر ا ح ة القلب والفؤاد وينبغي أ ن تعلم ا ل ح ي ا ة بغير دين ا ل ت ع ق د ا ل ح ي ا ة بغير قيم هباء ليس فيها س ع ا د ة لا ت س أ ل عن الذين يعيشون ح ي ا ة المخدرات و ح ي ا ة الكفر و ا ل إ ل ح ا د إ ن ن ا نعيش في عهد الطغيان المادي والعبث ا ل أ خ ن ا ق ي والمد ا ل إ ل ح ا د ي الذي أ ت ا ن ا من الغرب وهم أتعسى اتعث ل ن ا س أ الناس يرقدون بالحبوب ويقومون بالحقن ويتحركون ل ل م ا د ة ويلهثون خلف الدولار ولا يرعون للقيم ولا للحرمات عهدا و أ ن ت تملك دينا ولذلك ا ل أ م ر الثاني من أ م و ر ا ل س ع ا د ة ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة التصور الصحيح ل ل ح ي ا ة ارجو إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ن ظ ر الصحيحه ولا تجعل ا ل ح ي ا ة ا ل م س ا ح ة أ ك ب ر مما تستحق عندك الحياه عند الغربيين وعند الماديين ساعات والساعات أ ي ا م و ا ل أ ي ا م شهور والشهور سنين لكن عندنا ا ل ح ي ا ة أ ج ل من ذلك ل ي ل ة عندنا ل ي ل ة تساوي أ ل ف شهر و إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ثلاث ص د ق ة ج ا ر ي ة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له لذلك ا ل ح ي ا ة عندنا حياتان ح ي ا ة نعيشها كسائر الناس و ح ي ا ة نجعل فيها خير ونغرس فيها غ ر س ة أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة ينبغي أ ن تؤكدوا ان ا ل ح ي ا ة بالقيم و ب ا ل أ خ ل ا ق و أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي ا ل ح ي ا ة التي نعطيها مساحتها ا ل ح ق ي ق ي ة كثير من الناس يظن أ ن ا ل ح ي ا ة هي ا ل أ ي ا م التي يقضيها والساعات التي ت ت ص ر منه لا حياتك طاعتك حياتك ميزان الحسنات عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة حسناتك عمر أ ن ت تبذل فيه خيرا وتقيم فيه جهدا وتنشئ فيه مشاريع ل ل آ خ ر ة وليس مشاريع للدنيا فقط ثالثا إ ن من أ ك ب ر قواعد ا ل س ع ا د ة عند المؤمن ا ل إ ي م ا ن بالقدر ا ل إ ي م ا ن بالقضاء والقدر أ ك ث ر المكدرات التي ت ق د ر صفاء س ع ا د ة الناس أ ك ث ر ه ا المصائب والمصائب عند المؤمن يتعامل معها ب ق ا ع د ة القضاء والقدر فهو يعلم أ ن ما أ ص ا ب ه لم يكن ليخطئه و أ ن ما أ خ ط أ ه لم يكن ليصيبه لذلك هو موقن في كل ا ل أ ح و ا ل مؤمن راض ي لا يسخط ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة من قواعد ا ل س ع ا د ة ا ل س ع ا د ة في ا ل ق ن ا ع ة والرضا و إ ن ه ا ل ق ا ع د ة ذ ه ب ي ة السعيد لا يملك أ ك ث ر مما يملك الناس ولا ي أ ك ل أ ك ث ر مما ي أ ك ل الناس ولكنه يرضى أ ك ث ر مما يرضى الناس هذه ق ا ع د ة ذ ه ب ي ة في ا ل س ع ا د ة السعيد لا يملك أ ك ث ر مما يملك الناس ولا ي أ ك ل أ ك ث ر مما ي أ ك ل الناس ولكنه يرضى أ ك ث ر مما يرضى الناس اعطيك ص و ر ة ع ج ي ب ة رجل في قصر مشيد بالزجاج الفاخر وهو على وهو في شقته ا ل ف ا خ ر ة في غ ر ف ة من الغرف في هذه ا ل ع م ا ر ة وهو مريض أ ط ل من على ا ل ن ا ف ذ ة فوجد عامل ا ل ح د ي ق ة الشغال في ا ل ح د ي ق ة أ ج ا ب و ا بالطوريه يشتغل في ا ل ح د ي ق ة ي ح راه ث في ل ح د ي ق ة ر يحمل ر غ ي ف ة في يده أ ك ل ه ا بغير إ د ا م ما معها ملاح ما في أ ي ح ش و ة ثم توسد يده في ظل ش ج ر ة ورقد وهذا ينظر إ ل ي ه ب أ س ى أ ي ه م ا أ س ع د أ ي ه م ا أ ك ث ر ر ا ح ة هذا المرض فت ا جسده وهد أ ر ك ا ن ه و أ ت ع ب ه و أ ف ق د ه ل ذ ة النوم و أ ف ق د ه ل ذ ة ل خ م ة ي أ ك ل ه ا ب ر ا ح ة و ط م أ ن ن ي ة و س ك ي ن ة ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي من أ ص ب ح آ م ن ا في سببه أ ي في حاله م ع ا ف ا في بدنه ضامنا قوت يومه ك أ ن م ا حيلت له الدنيا بحذافيرها كم, كم, كم من واحد منا يملك دنيا ك ث ي ر ة ولكنه ضجر والضجر والسعاده لا يلتقيان ابدا و إ ذ ا وجد الضجر لن تكون سعيدا أ ب د ا أ ب ع د من الضجر راى سفيان الثوري ش ا ف وهو ضجر قال ما لك قال ما عندي شيء معدم فقير ما عندي شيء قال أ ع ل م غنيا موسرا عنده قروش ك ث ي ر ة أ ع م ى يريد أ ن يشتري عينك ب م ا ئ ة أ ل ف أ ت ب ي ع قال لا أ ب ي ع قال واصم يريد أ ن يشتري أ ذ ن ك ب م ا ئ ة أ خ ر ى أ ت ب ي ع قال لا أ ب ي ع قال ولسانك بعضهم يريد أ ن ينطق يريد أ ن يشتري حدثه عن أ ع ض ا ئ ه وجوارحه ي ف إ ذ ا هي مليون قال تحمل أ ل ف أ ل ف يعني مليون في جسدك وتقول أ ن ك لا تملك شيء المؤمن لا يضجر أ ب د ا و ا ل ق ن ا ع ة هي التي تولد ا ل س ع ا د ة وهذه هي ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل ق ا ع د ة ا ل خ ا م س ة من قواعد ا ل س ع ا د ة السعيد من عرف نفسه وسعد ب أ خ ل ا ق ه و إ ي م ا ن ه ومن انتظر من ا ل آ خ ر ي ن سعادته لا يسعد أ ب د ا ك ما أ س ع د ت نفسك بالدارجه ما في زول ب س ع د ك لا أ ب و ك ولا وزارة ولا حزب ولا رئيس ولا وزير ما في زول ب س ع د ك من لم يعرف نفسه ويسعد نفسه ب إ ي م ا ن ه و أ خ ل ا ق ه لا يطلب من ا ل آ خ ر ي ن س ع ا د ة ا ل س ع ا د ة عندك ا ل س ع ا د ة في جوانحك ا ل س ع ا د ة في قلبك ا ل س ع ا د ة في إ ي م ا ن ك قال حاتما أ ص م رحمه الله تعالى قيل له ماذا تشتهي قال أ ش ت ه ي ع ا ف ي ة إ ل ى ليل ع ا ف ي ة إ ل ى ليل قالوا أ ي يوم مر عليك إ ل ى ليل إلى ليل و أ ن ت لست في ع ا ف ي ة قال ع ا ف ي ة إ ل ى الليل أ ل ا أ ع ص الله من الصباح حتى الليل اليوم الذي أ ن ت في ع ا ف ي ة فيه اليوم الذي يمر عليك بغير عصيان اليوم الذي يمر عليك بغير بعد عن الله كل يوم تزداد فيه قربا من الله ولذلك السعيد يسعد نفسه ولذلك ا ل س ع ا د ة أ ع ل ى درجاتها أ ن تسعد نفسك و أ ن ترى نفسك بمؤهلات و أ ن لا تتذوق م ر ا ر ة الفشل و أ ن تستفيد من الفشل ن ج ا ح و أ ن تمضي ولكن ب أ ه د ا ف ا ل آ خ ر ة و أ ن تمضي و أ ن ت تضع ا ل آ خ ر ة نصب عينيك و أ ن ت تعمل لربك وسوف تكون من أ س ع د النفس هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل خ ا م س ة و ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا د س ة من قواعد ا ل س ع ا د ة ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة في إ س ع ا د ا ل آ خ ر ي ن ا ل س ع ا د ة الحقيقيه في مكارم ا ل أ خ ل ا ق في س م ا ح ة ا ل آ د ا ب في معاملتك إ ل ى الناس أ ن ا م ت أ ك د أ ن الذين تصدقوا في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة من أ ج ل ا ل م ر أ ة ا ل أ ر م ن ة والبنات اليتيمات خرجوا من المسجد وهم في ر ا ح ة و س ك ي ن ة بعضهم يقول لي أ ن ه أ ن ف ق في أ و ج ه ا ل خ ي ر خرج من المسجد ك أ ن م ا يطير في الهواء ولا يمشي على قدمه من, الس من, من الشعور الذي غمره و ا ل إ ح س ا س الذي صبغه قال أ ش ع ر ب س ع ا د ة أ س ع د ا ل آ خ ر ي ن ساهم في أ ن تمسح عن مسكين معاناه في أ ن تسد أ ن تخرج أ س ي ر من السجن ل أ ج ل أ ن ه حبس عن عياله ساهد وان اردت مشاريع م ش ا ر ي ع ا ل آ خ ر ه هذه عندنا كثيره الطالبات موجوده وانا افتح ا ل آ ن بابا لمشاريع ا ل آ خ ر ه ادى ل الى مشروع في ا ل آ خ ر ه المشاريع راغده ايتام لا عائله لهم طالبه في الطب مات ابوها ومات امها أ ق ع د ت ه ا رسوم ا ل د ر ا س ة عن ا ل د ر ا س ة ف م ك ت ت في البيت م ح ت ا ر ة م ع ذ ب ة ق ل ق ة وهي أ ك ب ر إ خ و ا ن ه ا و أ خ و ا ت ه ا تريد أ ن تعمل ط ب ي ب ة لتعفهم و ل م تستطيع أ ن تكمل ا ل د ر ا س ة أ ع ر ف مشاريع ك ث ي ر ة جدا مشروع رجل من ق ب ي ل ة الفول ويحسن أ ن نذكر ا ل ق ب ي ل ة فوراوي قتل في م د ي ن ة من مدن السودان رجل من القبائل ا ل ع ر ب ي ة وحكم عليه بعد, عامان بعد عامين من السجن والانتظار والاستئناف بالقصاص والقصاص سوف ينفذ في خ ل الاسبوع ل أ الماضي من السبت ممكن السبت ا ل ب ك ا ل و ر ي ن ف ذ دو ومكن ا ل ل ح د ق ومكن الاثنين ذهبنا إ ل ى زوج الرجل المقتول من أ ج ل أ ن نخرجه و ن ق ص ت ث ل ا ث ة ملايين ث ل ا ث ة مليون والله قدر ما ح م ل ا ما قدرنا ا لما ل و ا ل أ ص ل هم ما بالحيل على العفو لكن قالوا ك ذ ا يجيبوا ث ل ا ث ة مليون بعدها نحن نشوف د ه مشروع ومن أ ح ي ا ه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا وممكن م ش ك ل ة دافئه تتحلى هندزول فوراوي كتب بل القانون حيقتلوا نحن مشينا ا مرقنا مرقناه عشان أ خ و ن ا في الله وفي الدين ما أ ش ا ن ح ا ج ة ث ا ن ي ة عشان ن ت ا ي من القبليه دي البيانس في نفسه ك ف ا ء أ ن ا ما اقدر ا ق ا م ع بالصندوق د ه م ا موضوع صندوق أ ك ل م ك م أ ن ا بديكم رقم تلفوني ال عنده ك ف ا ء ال عنده ق د ر ة يدخل في هذا المشروع في ا ل ا خ ر ة ومن أ ح ي ا ه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا يتصل ب ي لكن ع ش ر ة آ ل ا ف وعشرين أ ل ف و م ي ة أ ل ف مع احترامنا وتقديرنا ج د ن ا مكيفات في الجامعه هنا لكن ده مشروع بتاع اخره اسعد الاخرين عنده سته اولاد ارسم ا ل ا ب ت س ا م ة على ش ف ا ه ي م ساهم في ذلك ولذلك مشاريع ا ل ا خ ر ى ك ت ا ل والله في ناس في ا ل ك و ر ة مليارات مش في ا ل ك و ر ة في انتخابات فريق من الفروق عندنا اخر انتخابات ع ش ر مليار بدون ريس ئ دلالك بالريس ئ دلالك بالريس ئ أ ن ف خ المليارات والنصاب ما تمه ح س ر ة ع ج ي ب ة لكن في ك و ر ة نحن نايمين ثلاثه مليون بس نطلع بها ز ل من ا ل م ش ن ق ة نطلع بها ز ل من الموت ن س ه ب ونسخر من قبل الله أ ن نهب له ا ل ح ي ا ة ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة في إ س ع ا د ك ا ل آ خ ر ي ن لا تعش ي لنفسك لا تكن انانيا ماذا تستفيد لو كان لك جار يبات جائعا و أ ن ت ت أ ك ل ما تملك من جميع صنوف الدنيا ما ا ل س ع ا د ة هنا أ ي ن ا ل س ع ا د ة هذه ليس فيها س ع ا د ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذا باب عظيم أ س أ ل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول واساله تعالى أ ن يجعلنا من السعداء و أ ن ل ا يجعلنا من ا ل أ ش ق ي ا ء أ س أ ل ه تعالى أ ن يسعدنا بدينه الذي أ ن ز ل إ ل ي ن ا وبشرعته ا ل ت ي كملنا بها و أ س أ ل ه تعالى أ ن لا يشقينا بنفوسنا وذنوبنا ومعاصينا إ ن ه ل ذ ل ك والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه هذه قواعد ا ل س ع ا د ة ا ل ق ا ع د ة ا ل أ خ ي ر ة ا ل س ع ا د ة في الحلال ا ل س ع ا د ة في رزق ح ل ا ل يدخل عليك ت أ ك ل ه في إ ط ا ر الحلال مع زوجك الحلال و أ ب ن ا ئ ك الحلال الذين لا تستحي منهم ولا يستحون منك لا تطاطئ ر أ س ك منهم ولا يطاطئون الرؤوس منك ا ل س ع ا د ة في الحلال في ا ل ز و ج ة الحلال في المال الحلال في ا ل ذ ر ي ة الحلال أ م ا ا ل م ع ص ي ة ف إ ن ه ا تشقي عياذا بالله ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى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 والذين آ م ن و ا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب بهذه ا ل ط م أ ن ي ن ة تعش ي اسعد الناس و إ ن كنت ماديا أ ف ق ر الناس ولكن الحلال يتطلب ع م ل ولذلك مصدر شقاء كثير من الشباب ا ل ع ط ا ل ة العطاله ولذلك علينا كمجتمع د و ل ة ورجال أ ع م ا ل و أ ص ح ا ب أ م و ا ل علينا أ ن نوفر للشباب أ ب و ا ب ا للرزق الحلال ل ل د و ل ة نصيب و ل أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل كفل ب ت ه ي ئ ة المصانع و إ ي ج ا د الحرس في ظل عصر تطورت تقنياته وزادت مستحدثاته ومستجداته علينا الا نترك أ ج ي ا ل ن ا وشبابنا ال في التعليم في التعليم وال ما في التعليم لنسعده علينا أ ن نوفر له بابا من أ ب و ا ب الرزق أ ن نيسر هذه ا ل م س أ ل ة والمسؤول ا ل أ و ل ا ل د و ل ة ثم أ ه ل الفكر في المجتمع والعلماء والدعاء والخطباء و إ م ة المساجد ورجال ا ل أ ع م ا ل و أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل عليهم جميعا أ ن يوفروا فرص عمل أ ن يصنعوا و أ ن يخلقوا فرص عمل يكن و هدفها ا ل أ و ل إ ش غ ا ل الشباب ا ل ا س ت ف ا د ة من طاقاتهم ف إ ذ ا عاش الشاب يتقاضى ر ا ت ب وعنده ح ر ف ة وصنعه يرجع إ ل ى بيته يوفر أ س ر ة ص غ ي ر ة سوف نسعد جميعا و ب س ع ا د ة المجتمع تسعد ا ل أ م ة كلها هذه قواعد ا ل س ع ا د ة ا ل إ ي م ا ن بالله تعالى واللجوء إ ل ي ه و ا ل إ ق ب ا ل عليه ب ا ل ك ل ي ة ثانيا و أ ه م ن ق ط ة في نقاط ا ل س ع ا د ة ا ل إ ي م ا ن بالقدر ب ا ل ط م أ ن ي ن ة و ا ل ر ا ح ة و ا ل س ك ي ن ة ثالثا ا ل ق ن ا ع ة وعدم الضجر رابعا إ س ع ا د ا ل آ خ ر ي ن خ ا م س ا م ع ر ف ة نفسك و إ س ع ا د نفسك ب إ ي م ا ن ك و ب أ خ ل ا ق ك سادسا ا ل س م ا ح ة و ا ل آ د ا ب و ا ل أ خ ل ا ق وسابعا الحلال الطيب والرزق ا ل م م ح د الذي تسعى وتعمله وتعمل فيه بغير ع ط ا ل ة زوجك اطفالك والديك إ ط ا ر ك الذي تعيش فيه هذه بعض معاني ا ل س ع ا د ة أ ه ب ه ا لمن ظن أ ن الدنيا قد أ غ ل ق ت في وجهه و أ ن ا ل أ ب و ا ب قد أ و ص د ت أ م ا م ه عساه يستلهم من هذه ا ل خ ط ب ة بابا من أ ب و ا ب ا ل س ع ا د ة ويسعد نفسه ويسعد ا ل آ خ ر ي ن أ س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل مني و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن أسأله ت ع ا ل ى أ ن يزينه ح ب ب إلينا الإيمان ي وأن يزينه في قلوبنا و أ ن يكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من الراشدين و أ ن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ة وأن ل يجعل فينا بيننا شقيا ولا ولا ولا من ولا ولا من مطرودا محرومة رحمته اللهم تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم اللهم كل من اسهم في عمل الخيري. اللهم الخير اللهم ص ب له الخير صبا ولا تجعل عيشه كدا اللهم من أ ق ا م هذه ا ل م ظ ل ة للعبادك الذين يصلون والمصلين الذين يذكرون اللهم من آ و ا ه م اللهم آ و ي ه يوم ا ل ق ي ا م ة تحت ظل عرشك يا رب العالمين اللهم من جعل ا ل م ص ل ي ن ظلا في دنياك في بيت من بيوتك يا رب العالمين اللهم أ ظ ل ه يوم لا ظل إ ل ا ظلك اللهم إ ن ه ا وعمله عملها لوالده اللهم أ ن ت تعلم أ ن لا نعلمه ولا نعلم والده أ ن ت تعلمه وتعلم والده اللهم أ ن ز ل على والده في قبره ش ا ب ب ا ل ر ح م ة اللهم أ س ك ن ه فسح الجنات اللهم اجعله عملا صالحا لا ينقطع ابدا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا ب ر له يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك ع ل ى نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة